بسم الله الرحمن الرحيم الأنثام رع تلك آيات الكتاب وقرآن مبين رب ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين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 كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين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 وحفظناها من كل شيقان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ الَّذِينَ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ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 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا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 قال لم اكل لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال خلقتهم من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين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 نبِّعِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ وَنَبِّئُهُمْ عَوْبَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتمني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الخانطين قال ومن يقلط من رَبِّهِ ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجون أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْنِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومدوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم نمهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ him jammerun, te سَافِلَهَا tummo عَلَيْهِمْ حِجَارَةً tu mušvi rin,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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا أَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرآنِ الْعَظِيمِ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المختسين الَذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيْنٍ فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فِي نَكْلِ